Tak ada lagi yang boleh menghalang. على قلبي هالديعة عمار نعدناك مملو و انت صوتان ليم في العين ذي و رمان في العين ذي و رمان مريت بالموكب فارس يا را خليت تمشي خياره من شاف حسنك وعد الله شمعان ليم في العين قدر وانت رئيس الاداه يبشر خلفك على السياره والايمن فليم في العين ثاني ورما ليفل العين ثاني ورما جراتنا بالحب بيك سلمي راره خلى في الشبل عجاره ماكي لي رجت ترقب وانا ما تيشران لين في العيد في ورمه لين في العيد في ورمه مريت الموكب نعرج زياره Wadda Allah subhan, live in the night Dabi walman, Al siarahul aiman, lem fil a'ad. Lahirul a'ad, lem fil